اللهم اسألهنا لنا يا كريم وصلنا إلى قوله تعالى سأجعل الله بعد عسرين يصر قال الله تعالى ينفق ساعة من ساعة ومن قدر عليه ينفق ما قدر عليه يصفو فينفق مما أتا الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سأجعل الله بعد عسرين يصرى وهذا هذا وعد لا خلف فيه بأن اليوسر يكون من الله جل في علاه نعم. نعم. هنا قال الله تعالى ينفق ذو ساعة من ساعتين يعني ينفق على المولود والده على حسب ما رزق الله جل في علاه لا تضيق عليه ولا مشقه ولا, ولا أن يطلب منه أكثر مما, مما يملك كل حسب حاله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرتكم منه ما استطعتم قال سأل الله بعد عسر يسر وهذا وعد من الله جل في علاه الله تعالى إنما عاد يسر وهذا ففصلنا قوله فيه قال الله تعالى وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناه حسابا شديدا وعذبناه عذابا نكرا فذا قتوا بأمرها وكان عاقبة أمرها خسران لقول الله جل في علاه متوعدا لمن خالف أمره وكذب رسله وجحد وجحد بآياته وقد تكبر وتجبر بأنه سيكون عند ربه جل فعلا يعني ينتظر بلاء عظيما وينتظر عذابا شديدا وعقابا وخيما قال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فإنها تمردت وتغت وبغت وتجبرت وتكبرت كفرت بالرسل وردت الآيات ولم تؤمن بالله جل, جل علا واستكبرت على ربها وعلى رسله وقد قال الله تعالى فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرى أي منكرا فظيعا وعذبناها عذابا منكرا شديدا قليضا لم استطاعوا معه قياما ولا قعودا وانتهى أمرهم إلى أن وصلوا إلى ربهم جل في فعلا ولهم ما لهم من العذاب والمهانة وأيضا شدة العقاب فإن الله جل قد امهل ثم امهل وإن الله يملي للظالم حتى إذا اخذه لم يفلت فذاقت وبال أمرها أي مغبت ما فعلت من المخالفة والكبر وأيضا من التجبر ومن عدم الانقياد والانصاع والاتباع مع ظهور الآيات لهم مع بأنها من الله جل وعلا مع علمهم بان الله جل وعلا قد ارسل اليهم رسلا وانزل عليهم كتبا وان الله جل جعل الايات تترى تاتي لهم هداية لهم لكنهم كما قلنا قد قد يعني قد اساءوا وقد تجبروا وتكبروا على ربهم فما كان من الله جل وعلا الا ان انزل عليهم عريما العقاب وخيم العذاب فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا يعني كانت في الآخرة, في الأخرة معجل لهم في عذاب الدنيا ههوا مما يقونه يوم القيامة فلهم عذاب شديد وعقاب أليم وإن لهم المهانة والذله يقال لهم تحقيرا وتقريعا ذوق انك أنت العزيز الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل يجعل الله درس الكافر كمثل جبل أحد قال الله تعالى كلما ما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا العذاب وقال الله جل, جل في علام كلما ألقي فيها فأجنوا سألهم خزانتوا ألم يأتيكم نذير قالوا ما لقد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في الضرار المبين وقالوا حسرة على أنفسهم لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فأعترفوا بذنبهم فسحقا الأصحاب السعير الله تعالى كلما أراد يخرج منها أو عيد فيها وذوقوا عذابا كل كنت الذي كنتم تكذبون قال الله جل في علاه وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا ظالمون وقال الله تعالى ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائهم عذاب غليظ. قال الله تعالى عندما تراهم يراجع بعضهم بعضا وقال الشيطان لما قدي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاسترابتم لي فلا ترموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما اشركتموني من قبل وايضا قد قال الله جل في علاء قال ونادوا يا مالك ليأخذ علينا ربك قال إنكم مكثون وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت أو القيامة وينادى في أهل الجنان تعرفون هذا؟ فيشفعبون أن وينادى أهل الجنة أن يشفعبون وينادى في أهل النار أي أهل النار أن يشرعبون السلام ينظرون عليكم السلامة السلام فعليكم السلام عليكم. فيقال أتعرفون هذا؟ يقول نعم الموت فيذبح بينهم ويقول لأهل الجنة خلود بلا موت يا أهل النيران خلود بلا, بلا موت إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيوظا وسفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة ودعوا ثبورا كثيرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعدى الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أولي الأفهام والأبصار اعلموا بأن الله جل في علا عليكم السلام وبركاته احسن الله لك يا اعلموا بأن الله جل في علا إن سرتم سيرهم وعملتم بما عملوا فعقابكم عقابهم عليكم السلام وبركاته فإن الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، وإن الله الأفعال لا يفرق بين متماثلين. كما قال عن قوم لوط بعدما عذبهم عذابا شديدا قال ما هي من الظالمين ببعيد. قال فاتقوا الله يا أولي الألباب عن عليكم بالبصيرة واعلموا أنكم لو سرتم مسيرهم ولو فعلتم ما فعلوا وتكبرتم كما تكبروا وتجبرتم كما تجبروا وأخذتم كالذي خاضوا ما لكم إلا عقابهم فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا أنتم صدقتم بالله ورسوله فليكن عملكم مصدقا لما صدقتم به ولتعلموا بأن الله جل Furia يرتضي من عباده إن وحدوه أن يصرف العبادة له سبحانه وجل Furia ويكتب لهم الجنات والسعادة الأبدية السرمضية بجوار رب البرية فاتقوا الله يا أولي الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرها الذكر هنا المقصود به القرآن كما قال الله تعالى وأنزلنا الذكر وأنزلنا الذكر وتبين الناس من نزل عليهم القرآن عليكم السلام وبركاته كما قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له مقال رسولا, رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات قال بعضهم رسولا هنا من صباح أنه بدل اجتمال من ملابسة أن رسوله الذي بلغ الذكر بدل اجتمال وملابسة وقد أنزلنا عليكم ذكر ولأنه الذي بلغ هذا الذكر وأن الرسول ترجم عن الذكر يعني تفسيرا تفسير الله ولهذا قال تعالى رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات وهنا في قول تعالى رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات وحي وحي وهنا قال ايات مبينات فيها دلاله واضحه جدا في الرد على على اهل بدعه الضلال الذين قالوا بان الله قد بان الله جل في علاه أنزل القرآن بيانا لكل شيء ولا يخاطبنا بما لا نعقد بحرم الحوال حتى في آيات الصفات قال رسول الله عليه عليكم آيات المبينات إما أنها بيّنة وإما أنه بينها بوحي من ربه جل في علاه كما قال الله تعالى لتحرك به بسانك تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاترع القرآنه ثم إن علينا بيانه قال رسولا يتلع عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين أمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر إلى نور الهداية ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات العمأ إلى النور البصيرة ليخرج الذين أمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وهذا مثل قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الله وريو الذين أمنوا يخرج من الظلمات إلى النور من الظلمات الكفر والجهل والتيه والتخبط إلى نور العلم والإيمان والبصيرة فقد سمى الله وحيه نورا سواء من الكتاب أو من السنة لذلك أن تطرى من حفظ الكتاب والسنة ومن تكلم بالكتاب والسنة يكون من أعظم الناس علما ومن أبهى الناس سورة ومن أنقى الناس قلبا إذا تمسك بالكتاب والسنة ودار حوله الكتاب والسنة وكان أمره رأس أمره وقائده الكتاب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 ولزارق قاله اعلى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات الدج من تحتها الانهار خالدين فيها قد احسن الله له رزقا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا معنه قال قال ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات هنا من يؤمن بالله ويعمل صالحا يثبت على الايمان ويزداد ايمانا فوق فوق الايمان له قال ويعمل صالحا ولا يصح الايمان ولا يستقر الايمان في قلب العبد بالجناني على الايمان الا بالاعمال الصالحه فكل عمل صالح ينم على إيمان في القلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلا وإن في الجسد مضغ إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله أهلا وهي القلب ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخل جنات وسجنة واحدة جنات تجي من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا فيها التأبيد على الخلود في على الخلود في الجنان قد أحسن الله له رزقا وأي رزق فوق هذا الرزق الأحسن منه هو النظر إلى وجه الله الكريم في غضوة وعشية كما قال الله جل جل في قال له الجنة أهل الجنة تريدين شيئا أزيدكم قالوا ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تنجنا من النار ألم تدخلنا الجنة فيقول إن لكم عندنا موعدا أنجزكم فيكشف في الحجاب, في الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن غدوا وعشية لما ارزقنا لذة النظر, النظر إلى وجهك الكريم في هذه ضراء مضرة اللهم أمين ربنا أمين غدوا وعشية قال أما يوم بالله أعمل صريحا يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا ففيه ما فيه من الحور والسعادة والسرور وفيه من جوال رب العالمين سبحانه جل في علاه قال الله الذي خلق سبع سمع يختم السورة بهذا بفضل من ربنا نعمة نحن على مشارف الاختام السورة وهذا ما يسعدنا بفضل من ربنا نعمة ختم السورة أيضا سورة سورة الطلاق وصورة التحريم بعدها ثم يبدأ بعد ذلك العد على أننا ندخل في ما كان قبل يعني بدأ من يوسف سناخذ يهود ويونس وما قبلها إلى سوره النساء حتى, حتى يختم الله لنا تفسير القرآن اللهم يسر اللهم يقعني يا رب العالمين ارحم الراحمين الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يخبر الله تعالى عن قدرته التامة وجبروته وقوته وعظيم ربوبيته سبحانه وجل فيishing الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم وهذه فيها أن السماوات سبع كما أن الأرض سبع وهذه النظير لها ولذلك قال الله تعالى الخلق السماوات والارض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم هذه قدرة الله جل وعلا وراد نوح أن يبين لقومي ولأمتي عظيم ربوبيه لا جل وعلا حين قال لهم ألم كيف خلق الله سبع سماوات تباقى <تصفيق> وهذه يعني فيها بيان عظيم ربوية الله العربي قال ذلك العربي نظر إلى المسيح إلى إلى, إلى الأثر وقال لا يمكن أن يكون أثر هذا إلا دل على ال الذي أوجده قال إن, إن, إن الأثر إن يدل على المسيح وإن البعد يدل على البعير فسماء ذات سماء ذات أبراج وما قال سبع سمات فسماء ذات أبراج وارض ذات فجاج وبحارا ذات امواج تدل على طيف الخمير سبحانه وجل في علا فهذه من عظيم روية الله دل فعله أنه خلق سبع سماوات كل سماء فوق سماء بينهما مسيرة خمسين ألف سنة والسماء السبعة فوقها ماء مسيرة خمسين ألف سنة وفوق الماء العرش وكان عرشه على الماء وفوق العرش الله دل فعله يعلم ما أنتم عليه سبحانه جل في علا كما قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لو يسبحه بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحا قال هو الذي خلق سبع سماوات ومن, ومن الأرض مثلهن أي سبعا أيضا كما ثبت في الصعيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله طوقه من سبع أراضي وأيضا ورد في الصعيح خسف به إلى سبع أراضي قال الله الذي فرق سبع سماوات من الأرض بينهم يتنزل الأمر بينهم يتنزل الأمر بينهن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله جل في أعلى أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي سمعه أهل السماوات كسلسلة على صفون فأخذت السماء منه رعدة رجفة اهتزاز زلزلة حتى إذا فزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق والعلي الكبيس قال تنزل الأمر بينهن دلاله تنزل أمر بينهن دلالة أيضا على علو الله دلالة على وثبات علو الله ردا على هؤلاء الذين لا يعتقدون علو الله دلالة بل ويح الحديث التي تتكلم عن علو الله دلالة بل ويضعفونها جهلا منهم وجهلا قال تنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وهنا مظاهر ربوبية حتى تستيقن يقينا لأن ربك جل ولا على كل شيء قادر قدير وأن الله سبحانه جل في علاء كما خرق الخلق أنه يبعثهم ويرسلهم ويسألهم ويحاسبهم سبحانه جل في على الصغير والكبير والدقيق والجليل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه قال الله قد أحاط بكل شيء علما والله جل في احاط بكل شيء علما يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه جل في في الممكنات والمستحمة والالمستحيلات قال الله تعالى لو خرج فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضاع خللكم نبغونا من فتنا فيكم سمعون لهم وقال الله جل جل في علا ولو ترى يُوقِفُوا على النار فقالوا يا لعثان نردنا نكذب أبيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا العهد يمنوه عنه إنهم لَكَاذِبُونَ وقال الله تعالى لَوْ كان فيهما آلهة إلا الله لفسادته فالله دل في علاق بكل شيء قدرة وسمع وبصر وعلم ولذلك رد على المعتزلة قال الإمام الشافعي خاصمهم بالعلم فإن أقروا, فقد فإن أقروا فقد خصموا وَإِنْ أَنْكَرُوا فقد كفروا وهذا يبين لك أيضا على عظيم قدرة الله فلا أنه فوق العرش والعرش فوق السماء ومع ذلك فالله يعلم ما أنتم عليه ويسمع ما تقولون قال الله تعالى قد سمع الله وقال لاتي في زوجها وتشتكي إلى الله الله يسمعها تحاوركما أول سورة في هذا الجزء تكلمنا عنها وأن عائشة تتعجب من عظيم سماع الله جل في علاه وهي تقول بأنه الذي وسع سمعه الأصوات إن المرأة خولة يعني لتشتكي زوجها ويخف عني بعض حديثها فأنزل الله جلال فعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاولكما فقد أحاط الله جلال فعلا سمعا وبصرا بكل شيء كما, كما قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى ولذلك قال مع علماءنا بأن الله على بصره ينتهي إلى جميع خلقه سبحانه ولا تواري عنه سماء سماء ولا أرض ارض ولا جبل ما في وعر ولا بحر ما في قاري يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يرى يسمع دبيب النملة السوداء على صخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى مخ خصاقها سبحانه هو الجليل هو العظيم هو القدير هو القوي القاهر ولذلك ختم الآية ختاما عظيما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يعني من كان مؤمنا من كان كافرا الله قد أحاط بكل شيء علما من كان مصلحا من كان مفسدا من كان نقيا طقيا صافيا من كان صاحب قلب يحمل على الخير وذلك فإن الله جل فعلا له, يعني له قدرة وقوة يعلم ما كان وما يكون وما لم يكون لو كان كيف سيكون وهو له جبروته سبحانه وتل فعلا إذا أراد شيء قال له كن فيكون والذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وأيضا قد بشر بالبعث والنشور والحساب الذي سيكون بين يدي الجبار يحشر الأولين والآخرين فيناديهم فينفذهم الصوت ويسمعهم يسمع من من من يسمعه من من من بعد كما اسمع من قرب وقد أحاط الله بكل شيء علما وهذا لا يزيده شيئا سبحانه وتعالى عبادي انكم لن تبلغوا نافعه فيما ولن تبلغوا ضري فتضروني نعم الفوائد المستنبطه بذلك هذه سعادة فوق السعاده أيضا ختم الله لنا سورة الطلاق يبقى لنا سورة التحريم حتى ينتهي جزءنا عشرين ونكون انتهينا من القرآن فعليا غير أننا في الوسط ما كنا قد أخذنا قبل يوسف نبدأها إن شاء الله نرجع إليها بإذن الله تعالى ديننا دين يوسف لا يكلف الله نفسا إلا وسعه السعيد من واعظ بغيره فاتقوا الله يا أولي الألباب لا إيمان إلا بعمل صالح لا يعتد بالإيمان إلا بعمل صالح إذ بات علو الله دل في علام محاطه الله بكل شيء سمعا وبصرا وعلما سبحانه جل جل في علاه الحمد لله لو في اسئله تفضلوا